باسم الأب والأس على الروح القدس الإله الواحد عيني أنا جيت النهاردة علشان أهميكم وأطمئنكم بحكم المحكمة لأنها ألغف التسريح لهذه الجريدة التي أشارتها كنت عارف أنكم بعاطفة مخدثة بالغير على مخدثاتكم أظهرتم أشتجاجكم وأسماؤكم صوتكم للكل ولا يلومكم. ان كل الهيئات النبيها العاقلة المحبة وقفت نعم اول واحد نشكره في هذا الامر هو الرئيس حسي مباشر المحبة لنا وبموقعه الذي لم يقبل تلك الصحافة السفراء وبتصريحاته في اجتماع مجلس شورى وغيره لموقفه هذا تحركت كل الأجهزة وانتهى الأمر بحكم المحكمة الذي سمعتمه اليوم في الحقيقة لما كانت يصير المحكمة المحكمة مصنعة كنا في الدير بنطلون كنا بنقول له يا رب انسى شاء <تصفيق> انت اللي صفتن في هذه الصبيحة انت تتكلم في قلب القاضي وتتكلم في عقله وتتكلم في اسمه، انت قاضي القضاء انت ديان الأرض في اللحنة. نأشكر المحكمة على حكمها النزيه وعلى حكمها العادل ونشكر ايضا مجموعة من المحامين مسلمين وأخلاق وقفوا يترفعون معي. نأشكر من بينها إله الأستاذ أحمد كمال أبو الفضل رئيس مجلس الدولة السابق <تصفيق> ونشكر الدكتور عاطف البنا أستاذ علوم بحليه الحقوق القاهرة. ونشكر من أبنائنا المحامين الأستاذ شكر حبيبه المستشار منسج نجيز كلامك وقد أدى استعداده للدفاع الدكتور شوك السيد المحامي وعضو مجلس الشورى والدكتور محمد مرجان الاستاذ بكليه حقوق الاسكندريه في الحقيقه كل اخوات المسلمين المسفيا انضم إلينا بمن شعره وكتاباته وبمواقفهم جروح عظيمة شئة الأزهر الدكتور محمد سيد صنطان وأشكر الدكتور ستشي سرور رئيس مجلس الشعب في المجلس الانعقاد الصحافه وعلى رأسه الاستاذ الدكتور مصطفى حمي واشكر نقابه الصحفيين التي كشفت اس ساج الصحفي في وحبا وصمنا الأستاذ إبراهيم ناتع بأحدث انتشابه نقيبا للصحقيب جارا ومعه كل مجلس النقابة وأظهروا شعورهم الطيب وقالوا من زمن ونحن ضد اتباه هذا الصحقيب لكن قوانين الصحافة لم تكنش بالتعجب اشكر ايضا كل الكتاب الذين كتبوا في صالحنا وكتبوا يدافعونا عن الكنيسة ومحدساتها وكتبوا يهاجمون الصحافة الصفراء بكل اخطائها ويعود من الوقت أن أردت أن أتكلم عن كل هؤلاء الكتاب واحداً هو واحداً أو الصحيفة والصحيفة أو بالحقيقة الشعور كان طيب بالبلد ويقول نفس الشلة أن كنتم في حماسكم الكبير، كنتم عايزين الموضوع ينتهي بسرعة سريعة، والدولة عايزه تمشي بالطريقة القانونية الهادئة، ومع ذلك هذه الطريقة القانونية الهادئة أدت إلى نفس النتيجة اللي عايزينها منها ونشاين نصرناش. ايضا في هذه مناسبة ان اشكر رجال الامن صحيح البعض منهم استضم بالبعض منهم ولكن فتيل مشاريح اقولها امام الله كانوا يحفظون الامن بالنسبة اليكم لان لو خلفتم خارج الكاتب رائية ما كنش نعرف ايه التصادمات اللي تأثم وربنا تفعل اشكركم على هذا لغايه ما احتمال هم محتمل وان انسان يتصدق على البعض منهم فقد هم أه... رب الاثراء عن مثل وبعدين عشر فاضل ثلاثة هنفضل ماشيين وراه لغايه ما يخرجوا من هالدار ان فيه الفات المظاهرات لسبء الشعير شائرة وليس تحت بابه وينبغي ان هذا الامر يكون في عرش الكل من تجروس واحد هو غبان وينشكوه من هنا ومن هنا هذه الأضياء الثانية ساعتين الحديث وفي أضياء ضد الجريدة وأضياء ضد المحرر أو رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة وفي الحقيقة الأضياء تضياء واحدة وإذا كان حكم على الجريدة نفسها. بأن يصحب درجة صحب في فيعني القضاء مش يتناقض مع نفسه أنا ومع خش في الموضوع ده نترك الأمر بالقابض لكن احنا كل اللي كان يهم هو الجريدة أكثر من الشيء واحد بيقول لي الرهبان معناها الموت عن العالم ولكننا نرى أن الأبيرة رصل إليه العالم من خلال رصة سرط وسهولة الموصلات وفتح أبواد الأبيرة أمان خواص للأخلاف فخفاظاً على الرحمية الرهبان من طغيان العالم أرجو أن تفتح أبواد جيدة الأبير والرسلات في أيام وميانة من السماء على أن خطف في بقى الأيام فش <تصفيق> نجيبك ياريك أنتم تزعلوك وإحنا لو أصلنا شؤول فإحنا سأجي من عبد فطر روحية وإليه تخرمونا من الفترة الروحية وما نسبعت من كلامه فلو انت انتنعتم عن انكم يشغلوا الابيرة بزياراتكم احنا مستعدين مننا الرحلات بس ما تزعلون لك لكن الاسرح والي تحاول ناخد وضع متواصل بشيء في أورس، انا شاب في المرحلة الثانوية أثناء الصف الماضي، كنت برأث لما كنيت على أحد النصائح وصارت للغرق وكنت على وشك الموت، فندرت نص الرد من أصدقائي إذا ما جيت من الغرق. ونجد تبيت الأمسيب. يعني إن كنت تشبه تنفذ بالنظر معذرتك ربنا عارف إن كنت مكنتش فعاق لك فعاق <تصفيق> اللي كان يحكمه ليس له وإن منه هذا اتحصل محبا اعترافك ان السلسل ما فيجل السلسل من السلسل اترجعون واحد بيقول الى اي حد نستطيع ان نقول كل الاشياء تعمل معه لا بخير هو الاية دي موجودة في رمّة ثمانية ثمانية نجس، بس نكمل. يقول كل الأشياء تعمل معن في الخير للذين يحبون الله، يعني اللي عايشين في محبت ربنا يرى أن كل الأشياء تعمل معن في الخير. حتى الأخطاء بتاعت الناس ممكن تنتهي للخير، بس يبقى. التحويل للخير يرجع إليه إلى ربنا واللي عمل الشر يرجع إليه أمم فنش نعنى أنهم يتفقون على هذا اللي عمل الشر يضع خطمه على الشر ولما ربنا يحول الشر للخير يبقى دي ده مشكور على ربنا واحد بيقول هل يجوز أعطاء التقلص شطير الملاج نخبية للكنيسة أو أعطاء جئو مستلمات أم لا بد من عمل الصغير علم بأن النادر هو عمل الشطير بالمنزل. مشاعب لم يعد الطريق للطمن عبرها. أنت لما تجد الناس محبته يتألّيو بالطريقة الصعبة. دي. تنجل ان يستعمل فطير ملاحظة لكن انت قلت المنزل العنوان ايه الشارع ايه فلأي المنزل طيب الربان تتعول لكم ان ما كنتوش تعرفوا نبعث لكم حد يعمل لكم فطير جوه من ذلك دي بطير. او نعمل لكم أحسن الكثير وتدوهم وارضعوه ضمارة المهم إن ما تشتريتوا بيئة جيدة ومتى تعرف في, في الفرد وبلش يبقى حرفين الحرف ثياب ثلث الحرف أنت ما بتعامل كثير ملخص، يتعامل كثير ملخص. بس ما تشعر بأشياء تحدث ليه، وتتغير دقيقت، تبعد منه وما تعرفش تنفس. موضوع الجريدة الصفراء والمشكلة وحلها. أحب أقول. شوية معلومات هو في هذا الموضوع أول هذا الآية اللي بيقول لكل شيء تحت السموات لكل شيء تحت السموات وقت أحنا سعاد نشرد على ربنا أوصاته موعيد وجايز ربنا يكون في حكمته فقطا لكل شيء تحت السموات لكن هناك لك وار كل شيء تحت السموات ليه وقت كل تجربة وكل ديقة ليها وقت تنجه فيه بس احنا ما نحلقش لكن نعرف ان الابودة ستنجه فيه لان ربنا زي ما قال الرسول بوليس لا يجربكم فوق ما تفيقون بل يغطي مع تجربة المنسب تجربة أيوش كانت شديدة جدا وصعبة لم يقدر عليها أن كل أولاد يموتوا في يوم وبناتوا يموتوا في يوم واحد وديوشوا تذهبوا واستقصوا في, في كانت تجربة صعبة ولكن كان لها وقت فهي اشتاعد والذين أكوا يعزوني وكانوا معزين من سبيل ولكن به الرب اللي بيقول فيه الكتاب ورب الرب اتبعيه وانتهد في الرب وعاش في حال أفضل مما مكانه وأعطاه الرب بغطا من كل مكان عنه لكن سواء يوسف التدريب قتل تجربة صعبة أن أخواته بحوث كنب وعارش لا يعرف متى تنتهي عبوديته وبعد ذلك الضرب ضد مؤامرة كان مضيوما فيها وقلق فيه في السجن وبرضه لم يكن يعرف متى يخرج من السجن لكن لكل شيء تحت السموات وقت جهوة ربنا أخرج فيه يوسف من السجن إلى الملك فصار ناقص في المملكة لكل شيء تحت السموات كل المشكلة تحط أصفحة عبارة نصرها تنفذ لا بد أنها تنفذ خذ مثلا للناس بالنسبة لأبينا إبراهيم مرت عليه مدة طويلة وكان عبان وربنا وعده وطالت المدة دون أن يرى تنفيذ هذا الوعي ولكن لكل شيء تحدث سموات وقت نعيده لقى إلى طرق بشرين لكن في الوقت المناسب وهبه الله النفس وبرك داود مع شاوث داود ذاق الأمرين من شاوث وطارده أساول ظلما من برية إلى برية وأراد قتله وأوصى عليه عائلة لتقتله كل ذلك حسدا من أجل أن داود حتى لهم نتاء هتاثا حعظا من الهتاث بشاف وهو ذنبه بدلة التجربة وراء داوود مجد لكن لكل شيء تحت السموات وقت جاء الوقت اللي ربنا فيه ناصر داوود وصار ملكا وضاعت أيام في اللي قدها وفرح أخيرا ومسح الرب كل لدمها من عيني الشعر يستخدم صال عليه الوقت وهو يكفي على أنهار بار وهو يكفي على أنهار بار وما ذلك ربنا أنهى هذا الوقت على يدنا حمي وعرش في أول نقطة نقتها من هذا الموضوع والثاني نقطة نقتها الآية اللي يردت في الرسالة إلى أساسها شاكرين في كل حين على كل شيء تقولك تكبرك من صعبه الغريزة اللي نست مقابلتنا ومسكت سمعتنا وتكلم السلام رضي لا يختملكه أحد لكن نعم ذلك نقدر نشكر ربنا على حاجات كثيرة نشكر ربنا على تحرك كل الأجهزة وكل الأقلام النبيها في الصالحة نشكر ربنا على القضاء العادل اللي كان في الصالحة نشكر ربنا ان كل الدولة والشعب والخيالات تنبهت الى خطورة الصحابة الصفراء، خطورتها على الكنيسة فقط لخطورتها على الشعب السبتي كله خطورتها على اخلاق الشمس خطورتها في مشرق اشياء حياة الانسان لا يقبلها وهي عصرة لكثير من مشاعات وبخاصة من المرافقين وايضا خطورتها من جهة سيئة عن لون من الصحافة تمدده الصحافة نفسها يعني المسألة الناس دول يعني عمله محدش نفسكم لغاية لما زودوها ثالث وتنبحت في جولة وكل الأبهزة لخطورة هؤلاء الناس فزي جرس كان بيدوكم خلي بالكم من خطورة هؤلاء الناس ونشكر ربنا ان ده حصل يعني ما ملطف من جهة هاجبت بحارة ومش ملطف من الجرنان ده بس ده موقف من كل الصحافة الصفراء لأن على رأي المسلم اضرب المربوط لخاف الثالث اللي يتحكم عليه النهاردة يبقى درس لأنه يتحكم على قيره بكرة فأصل هذا الأمر كون ان هو نبه وبستنى دلوقتي اللي انا كتير من الصحف اللي من نفس النوع بتتكلم باللغه الايرانيه خالص انا ما كنتش شيء محقق انشجع على الخبر ده ربنا كده بيوخر من الجافيه حلاوة وبيحول الشرب الى شيء وصلنا الى هذه النقطة ان يصدر حكم قضاء ضد هذا اللذن من الصحة التقرأ وبهذه المناسبة وحبأ المشكر بكل التحضير كلمات النيابة في قضية المحكمة بانتهى الغلاقة والحوة وجمع الاراء لدرجة المحامين بطوعتنا قالوا مش لاقين شخصاً هنفة في تطول لابو وخمها وطبعا ممثل للنيابة ده اللي قال كل الدساعد عننا بكل خضر بكل شهامة جراج المسلم لكن رجل نزيل وإذا بالمحكمة في حكمها مش مجرد إنها حاكمت على جريد اخطائك وانما في حكمها ايضا ارثت ارثت صواعد معينة ارثت صواعد معينة وارثت سابقة قانونيا ونسزت قانونيا قانون ربما حد ما كانش واخد له منه زمان وما دخلني هو في وما له سن كان زمان قالوا عن العيد وان اللي مسك اسم معين ويجرحها ويكره الشعب فيها يعمل يعمل يعمل الحكم عليه ومن هذا القانون وكم هذه الايام المباركة كما كما عرفت قاعده وكما نقتصد صامنا ايضا حنث الصحافة من الانحراف وفي ناس ما تقولش الا بالصوت طالما ما فيش عقوبه كل حد يروح وماشي لكن لما يضحك وعقوبه وخوف يبقى يتنبه اللي مشوف قاله ويبقى ده الحكم الذي صدر على هذه الجريدة هو درس لمثيلاتها ونرجو ان لا توجد مثيلات نشكر فينا على الصعاط الذي ينقلناه من الناس ونشكر ربنا أيضا أن هذا الموضوع تشجر موضوعا آخر هو تسجيل زند رجال الدين بتسجيل زي زي ثالث سين جميل خالص الاخطاء والازهر ناراح <تصفيق> النقطه الثالثه اللي عايز اقولها لكم ده مناشده خطورة خطأ فرد واحد ممكن يشأل الدنيا كلها سواء كان خطأ هذا الراهر او خطأ محرر هذه الجنة فرد واحد ممكن يشير الجو في البلد كله وفي بلد اخر خطأ فرد ولهذا ينبقى ان كل واحد يأكل باله جايز قصق الشرب يسبب اشكاله ليس للفرد وحده وانما اللي كلها نتذكر ان يونان النبي كان وهرب من ربنا وركب السفينة السفينة كلها اشابه الضرب والاختراب والأنواغ وكادت تجرأ ورمت العقش ضرر السفينة لكي تخفف من حملها فكان الغضب على السفينة كلها لأن جواها سرد واحد كان خارج ربنا السعصة وهو يوناه عسان ابن سرد أخطأ سرد واحد ان هذا من كل كله امام قرية بسيط اسمه اعجب بسبب فرد واحد يحكى عن الخبيث يحنى الحبيب في بعض اكفاره انه باته في فندق ثم قيل له ان الفندق لا غير فيه, فيه واحد تنصوكي فقد بعضه مش قال لألا يحل هذا بالبعض على هذا المكان بسبب الهرطوف وعطوم هناك فقط بعضه ناشى خطأ خائد واحد ممكن يسبب اشكال للكل تقول له في وسط الحرام او ساعات مستخفقة جيز عمل أو شك قام به واحد اي شكل او فرد واحد قام به شك جيل والاجيال اللي بعده ولا زال بطاياه حمود حتى الان اللي يستخدموها الشول يهو اغيرهم ما هو من كلام اريس مشور يا شاب واحد اسمه راتب قال لي فكره ملايين خطأ فرد واحد ممكن يضيع مجموعه ممكن يضيع ناس كتير هنحسره كل فرد الان في الأمت كريس اللي هيجي في اخر الزمان اللي البعض يسميه بجاة وغير اللقب ده مش عدوث في الكتاب ده هي هيثبت الارتداد العام الارتداد العام بصرف شخص واحد الكتاب سمناه المقاوم والمرتفع على كل ما يبعى اله لكن فرق. ممكن يعمل مشكلة هاي واحد يطلع في فجعة ولا نعرف نتيجة الفجعة دي تبقى دي وقصع فكري او عقيدي وينتشف المشبوني او اللي المشهر الشوائي المرهدة او الوجودية المرهدة مثل فن بدأ كفنة ولكن هذا الفرد استطاع ان يسبب اشكال لا تجرح مدى مساحته الارضية ولا مدى مداه الزمان وخطأ فرده اخر الذي جعل اسرائيل يخفل وقادته الى عبادة الاسلام معكم فرده هو مرقس الزلم شو ضيع أسئل يا رب اللي انتحر عن رحب اليمان إلى من أذىش اللي حدثت في عبادة الأصنام ايضا وفي انشقاق الدولة واللي بدأ فارغ خط الكورنف. جاي السرد يقدر النصيحة خاطئة من المشاكل زل يأتي توفل لدرجة انه وكل اصحابه كانوا بيقولوا اسفل يا رب مشهور تقي توفل حمق مشهورك واستجاب الرب جاي السرد وقت يعمل خيامك معرفش المتائف ايه لو فرد واحد يعمل محامرة معرفش النسائج ايه كي ايه جايز سواء طاقش او سكرام اهو فرد لكن ممكن يعمل حد سبيرة ان عرفش كم واحد يبع فيه جايز محوال جسدك حديث ما يخدش فرد معرفش المسيجة تبقى دي واسمه فرد ولماذا اقول هذا السلام عبر هذه الكمسل هناك فرد واحد الشفان فطمحي كان صاروضا واحد من الصاروضون وكان مملوءا من الحكمة والجمال بما رأت في حقيال 28 ومع ذلك دخلت في الفبرياء وصفت هذا الفرد الواحد شوفوا عمل ايه تحد بالوقت وعمل ايهه الماضي ونوي يعمل ايهه المستقبل فرد واحد الانسان الاول ادم حواسن كما يقول الكتاب بخصيص واحد دخل الموت الى العالم دخلت الخطيئة الى العالم اذا الخطيئة الموت العالم واحتاج الى التدكد والشداء من اجل خطيئة شخص واحد فلنحترس جميعا في تصرفات كل واحد منا جايز واحد لوحد وصف فيجبني الشلة للعيلة كلها والعيلة العيلة زي بنت السبت سابق وهي واحدة أغلق فتكون النتيجة ما وقتها مجوزوش قالتها مشارك ايه اغلقها تعمل المشكلة لعيث العيلة او بنت بلاش السبت تقفت اخلاقية او حمل افتتاع شوك المشاكل اللي تحدث العيلة كلها والاستمع كلها ففي السرب ممكن ما نعرفش النتائج ايه كل واحد لازم يحترف ان هو ما يخطئش وما نقولش خطيلة شرب جايز نتائجها لا تنتهي النقطة السخيرة قلتها قبل كده هي ان ربنا ممكن يحول الشر الى سور وان شاء الله ten a na hledat,